ولا صبرت على الغلم والله والصبر طلو والله بانطر لعش عشبات الندى طلو لك فود الكتائب والله فود الكتائب يا وطن طلو نشاء مولى الوطن لب الطلاهاها وبفود الكتائب رايات المجد عالجبال العال أمين وعميد طلات الغوالي ورجال هبت مثل الريح العاتلي بسيوب <تصفيق> العز أمين المخلوف يا غالي علينا حنا الفود والراي بيدين أمين المخلوف يا غالي علينا حنا الفود والراي بيدين يرجان الصار ويل اللي عادين أرض فلسطين عالكتائب غالي بسيوف العز وفي الكتائب رايات يا عميد المصري دمك بعد بينا دم الأحرار كل يومي نادين يا عميد المصري دمك بعد بينا دم الأحرار كل يومي نادين عجبال النار صواري تلاقينا يا حوض الظار والزين بالدالية بسيوف العز وفوت الكتائب رعيات الفجر على جبال العالي هامين عميد kaja he kaja kaja he kaja ونكرمالك يا بلادي شعب فلسطين بدم والشهاد والروح تهون كرمالك يا بلادي شعب فلسطين بدم والشهاد عزموا إصرار ورجالك لباد لحنا البواسل وإحنا سيوف الماضي بسيوف العز وفقود الكتائب رايات المجد على جبال العالي هني العميد